Mmmmm. -hmm. Oh. الرحيل بمهجتي وجناني والحسن أرقني فحابياني من بعد ما رحل العزيز ترجع أركان بيت حف بالأحزاني ضادك اللوجع تسرق فرحتي تقتلني طفلاً كسيراً شاني يا راحي لانجني راحي تعتلي قلب الصغير فوق طغات أشجاني. أرحلت يا نجما ينير حياتنا وتركتني آه أصوغ بياني يا والدي إني أريدك مصبحا أو ممسيا حول فتيك قدرها قل أمل بعدك يا بي ويفقدوا جراد معت الإخوان كل شك فقد الحبيبي وإننا نرجو له سكن بخير مكان عبث الرحيل عبث الرحيل بمهجتي وجناني عبث الرحيل بمهجتي وجناني والحسن أرغني فحار اللازيس توجعان كانوا بين بيت حف بالاحزان احزاني أحزان أحزان أحزان أحزان أحزان أحزان أحزان يا ربي في الجنات يهنا عايشه وتوج له على حلاتي جاني في دار خلد يستطيب لقاؤه حيث الآيك والنعيم الداني وتضمه أغصانها وتظل وتوب سعادتي من يد الرحمن هذه منايا الله لا يعلو صوتها يا ربي لا تكسر رجايا ال رحم أبي يا ربنا واغفر له يا وسع الأفضل والاحسان عبد الرحيم يا عبد الرحيم عبد الرحيم بمجادتي وجنان حب تورني بمجهدي وجداني والحسن أرضني فحاني من بعد ما رحل العزيز توجات أركان بيت حف بال hazanini broadcast malamih